Terima kasih kerana menonton! Terima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 فراط الذين أنعمت عليهم غير الوغضوب عليهم ولا يا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 أولئك هم الفاتقون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائدون لو أنزلنا هذا القرآن بل لرأيته خاشعا لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمفال نضربها للناس لعلهم يتفكرون الله بسم الله لمن قدره بسم الله Terima wow. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعي نهدن الصراط المستقيم صراط الذين أمعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالح هو الرحمن الرحيم والله الذي لا إله إلا هو الملك الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله سبحان الله عما نشركون والله الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى نسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم الله سمع الله لمن خلدك الله Allah Allah Allah الله سمع الله. الله لمن خبرك Allah, Allah, Thank you.